وَالَّذِينَ نَذَرُوا بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ كُنْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُورَةِ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَتْ نذب له فيها حسن إن الله غفور யூன கலி கிவசி نَهُو آنيم بذات الصولو وَقَوْلُهُ